كلُ الطعامِكََحلِل الّبَنِي إسْرائلَ إِلاا ما حََّّمَ إسريل على نَنفسْس إِلاا ما حََّّمَ إسْرائيل على ننفسسه مِن قبلأَ تُ نَزَّل التوْور قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَنكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوْنَ وَالتَّكُمۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَدۡعُونٓ اِلَى ٱلۡخَيۡرِ يَدۡعُونٓ اِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَاُولٰٓئِكَ 119. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 110. يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 119. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 110. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله, ففي رحمة الله هم فيها خالدون 111. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 112. وما الله يريد ظلما للعالمين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 مَثَلُمَا يُ فِ قُونَ فيِيهِ الحيةُِّيا كَمَتَ لِرح كَمَتَ لرِيح فِيهَا صِبٌّ أَصَابَت حَرْفَ قَوْم ظَلَمُ أَنْ حُسَهُم فَأَلكَت وَماَا ظَلَمَهُم اللهَّ ولكن أَن خُسَهُم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 111. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 112. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 113. إن تمسسكم حسنة تسؤهم 114. وإن تصبكم سيئة وَإن تَصِْر وَتَتَّقُ لَا يَضُبّكُمْ كَيدُهُم شَيْئ إِ اللهَّهَ بِمَا يَعملونَ مُحيم وَإِذ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَةُبَوّئ المُؤمِنينَ مَ قاعِدَ للِقتَالِ واللَّهُ سَم الن إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وَجََّةٌ تَجر مِن تَ تحتْهَاأَنْهَار خَالدينِينَ فيِيهَا خالدينِينَ فِيهَا, خالدين فيها وَنِعْمَأَجرُ العامِين قَدِ خَات مِنْ قبلَلٍكُمْ سُنَنُ فَسيرُ الأرض فَسيرُوا فِي الأرض فَظُرُوا كيفََ كَانَ عاقِبَةُ الْمُكَدّبين.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 111. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 112. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 119. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 110. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَن تَنقَلِبَ أَعْنَاقُكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 114. فلله مولاكم وهو خير الناصرين 115. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 والالرصُولُ يَيدعكُم فِي أُخْرىَكُمْ فَثَادَكُمْ غَّا بِغِّ لِكَيلَ تَحْزَنوا لِكَلى تَحْزَنوا على مَا فَتَكُمْ وَلا مَا أَصَادَكُم وَلَّهُ خَبير بِمَا تَعملَلون.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 قُلْ قل إن الأمر كله لله 112. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 113. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا 114. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى وَالَّذِينَ يَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, الشيطان بِعَضْمِ مَا كَسَبُوا